وقال تعالى: "وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه" هذه حقيقه دعوه النصر الامر بما لا اله إلا الله وإفراد الله افراد الله عز وجل بالعباده ولهذا لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن قال انك فاسقي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوه اليه شهاده ان لا اله الا الله أول ما يبدأ معهم بشهادة لا إله إلا الله فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس خلوات فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهذا يدل على أن الداعي إلى الله يجد إن كانوا يريد فعلا أن يخذو حذو الرسل صلى الله عليه وسلم أن لا يهتم بشيء أعظم من الاهتمام بالتوحيد الرسل هذه دعوتهم تسمعها لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لسن إله غيره كمكة نوح تسعمائة وخمسين سنة يقرر التوحيد فأبوا وأصروا على الشرك لأن الشرك عيابا بالله تتشبث به قلوب المشركين تشبثا شديدا حتى يزين لهم الشيطان هذا الشرك محبه واصرارا بحيث لا يتزعزحون عنه الا من اراد الله ان يغرفه ولهذا لما عبد بنو اسرائيل العجل ماذا قال الله تعالى قال واشربوا في قلوبهم العجل وشربت القلوب اشراضا لا شاء الله العافى ولهذا تلاحم ان بعض المشركين يصر على الشرك اصرارا عجيبا يصر عليه تقول تعالى قال الله قال رسول الله صحيح. قال الصحابة قال التابعون فلا يسمع بشدة إعجابه بالشرك وهذا يدل على شدة غفلته وعلى تقصيرنا نحن أيضا لأن الواجب أن نعتني بالدعوة إلى التوفيد أعظم من علايتنا بأي شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا يأمر معاذا أن يتكلم معه في الصلاة حتى يطروا بالتوفيد ولهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوا فأعلموا إن الله ضرب عليهم خلص صلوات طيب وإن لم يطيعوا لا تأمرهم بالصدق لا تأمرهم بالصيام لا تأمرهم بالذكاة لأنهم إذا لم يقبلوا التوحيد فلا ينتفعون لا بصيام ولا بصلاة ولا بالرواردين ولا بصدقة ولا بشيء ولهذا يجب أن تصحح الأعمال على هذا الأساس وهذه الأمة أشد ما تحتاج إليه تحتاج إلى التوحيد وانت تقول في الأمة مشاكل كثيرة في الأمة من يرابي في الأمة من يزمي في الأمة من يشرب الخمر في الأمة من يعق والديه أتدري أن بناء الأمة على الاعتقاد أسرع شيء لعلاج هذه المشاكل إذا عمل التوحيد في القلب سهل على هؤلاء يتخلصوا يعني هذا المرابي لماذا يقدم على الربا الزاني لماذا يقدم على الزنا يضع في إيمانه فإذا قويت إيمانه سهل عليه أن يترك الربا سهل عليه أن يترك الخمر وليهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو أول شيء مزل لا يترب الخمر لا تزمو لقالوا لا نبعهما أبدا تقولوا أن الله لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قال أمرهم أن يتركوا الخمر مباشرة ما الأساس العقدي الموجود في قلوبهم الذي بناء عليه يتركون الخمر فلما بنى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في مكة ثلاثة عشرة سنة يقرروا فيها العقيدة ولم يؤمروا بصيام ولا بالزكاة لا في ولا بالحج ولا بالجهام إلا في المدينة حتى الصلوات الخمس رغم عظم قدرها متى هرغت في الحام الآشر من البعثة عندما بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين هرغت الصلوات الخمس طائل أن يقول ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذه الفترة لا شك أنه يؤسس ما لا يؤسس يؤسس الاعتقاد. صلى الله عليه وسلم ويؤسس ترك الشرك ولهذا في أول الإسلام نهوعاً أن يزوروا المقابر كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور لماذا؟ لأن عهدهم بالشرك قريب وتعظيم القبور من شعارات المشركين فنهوا عن زيارتها فلما تقرر الاعتقاد عندهم وثبت قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ذال الخطر وهكذا لما نزل تحريم الخمر في المدينة ولم تكن حرمت في مكة لما نزل تحريم الخمر في المدينة وأتت الآية الصريحة في التحريم وقال الله عز وجل فهل أنتم منتهون؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فأخذوا دنان الخمر وسكبوها في سكة في المدينة حتى جرت سكة المدينة بالخمر الخمر موجود عنهم بكثرة وقالوا انتهينا انتهينا لكن لو نزل في مكة تحريم الخمر فقل عائشة رضي الله عنها لو اول شيء نزل لا تشربوا الخمر قال لا ندعه ابدا لكن لما قسس الاعتقال سهل عليهم ان يتركوا الخمر سهل عليهم ان يتركوا الربا سهل عليهم ان يتركوا الزنا لما تأسس الاعتقال ولذا على الدعاة الى الله عز وعليه ان يبدأوا بالتوحيد أولا لأنه يجب أن يبدأ أبه كما في حديث معاد فبيكون أولا ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله والأمر الثاني التوحيد إذا أسس في القلوب أزاح الكثير جدا من المشكلات فما تعاني منه الأمة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يمكن أن يزول الكثير الكثير منه حين يؤسس الإيمان في القلوب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزمزاني حين يذني وهو مؤمن ماذا معناه لو أن الإيمان والاعتقاد قوي في قلبه ما زمع وإنما يغفل فيذني ولهذا في الخبر الثلاثة الذين انطبقت الصخرة على فم الغار فسدته عليهم منهم رجل كان يحب بنت عمه خبا شديدا فراوبها عن, نفسه بسبب عن نفسها بسبب الحاجة يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته يعني يريد أن يزيب ماذا قالت له ذكرته بالعقيدة قالت يا اتق الله ولا تفض الخاتم لا يتفضل خاتم ما قالت أنا دمت عمك وعرضي عرضك وبيننا جوانب قبلية ما ينفع هذا ينفع استذكير برب العالمين بالعقيدة فلما ذكرته بالعقيدة قال بعد أن قعد منها مقعد الرجل من امرأته فتؤسس الأمور على الاعتقاد قال الله تعالى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهِ فَالْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهِ الرسل صلى الله عليه وسلم قدوة وسيدهم صلى الله عليه وسلم محمد وضح لك الطريق وقال الله تعالى له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره وحدي أنا ومن استبعني فعلى من استبعه خادقا أن يدعو بالأسلوب الذي دعا به. وأن يبدأ من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم وأن يعظم ما عظّم رسول الله ويهوّم من شأن ما هول منه رسول الله رسول الله صلى الله أن يأتي إلى ما عظّمه رسول الله كالتّوحيه، سيهوّم منه كان مصادمة بطريقة الرسل صلى الله عليه وسلم والبعض على الناس لا بركث في دعوته ولعاش مأفهم لأن طريقة الرسل في جهة وطريقته في جهة فلا تنفع الطريقة في الدعوة حتى تكون على أساس وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيت كيف أنه صلى الله عليه وسلم يركز على الاعتقاد ورأيت أن ربك سبحانه وتعالى لم يشرع الشرائع الكبرى إلا في المدينة لم يكن في مكة صوم صوم رمضان مفروضة ولم يكن في مكة الذكاء هداة الأوصبة ولم يكن في مكة الصيام ولا الجهاد في سبيل الله ولم تفرض هذه كلها إلا في المدينة إذا ماذا كان يفعل يفعل صلى الله عليه وسلم كان يفعل أساس هذه الأمور كلها وهو التوشيد صلى الله وسلم عليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن استبعني أما من دعا على غير بصيرة فأني يقول التوشيد آخر شيء ويجعل ما بدأ به النبي الله هو آخر شيء فلهذا لا يبارك لهم في دعوتهم وإلا أصحاب المبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا قبل الإسلام كان وصفهم الله لقد من الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والفكمة وإن كانوا من قبل في ضلال لفي ضلال مبين ليس أي ضلال أيضا ولهذا الضلال يرفع بهديه صلى الله عليه وسلم إما أني خالف هديه صلى الله عليه وسلم. وينظر إلى ما بدأ به فيؤخر وإلى ما أخره فيبدأ به فلا شك في هذه الحالة إن الدعوة تكون على غير سنته صلى الله عليه وسلم معه.